وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أما بعد بارك اسلامه عمتي جمعت معلتي سلست جماد الثاني جماد الاول شحن 400 30 شوعات هجريه كم هو 10 حادي فبراير قلت اش حن 10 شذشتن ميلادي بتاع بقول خلوجي جه بغت صار نوز ذازلنا درس مالتيوناي اصول الثلاثه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كم هو لنا زله الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول المصنف رحمه الله تعالى المرتبة الثانية الإيمان وهو بضع و70 شعبه فاعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان مبارك مراتب الدين ثلاثتين تقدمت المرتبه الاولى ها شباب الاسلام مرتبه الاولى ان تتغنون ألا؟ الاسلام والمرتبه الثانيه الايمان احسنتم الايمان المرتبه الثالثه الاحسان بقاب زعبا الاسلام وسيدنا مالتي ولله الحمد حجي المرتبه الثانيه الايمان لو ما انتغاني بزعبه ايمان كنوسيت لكن بزا درس كي عتقو غلوقو كم فائده حدثت انتي في لي امونغو اسلام امونغو ايمان كبر الخير مالتي الاسلام والايمان انتى انا ابحث نص تذكراتي معنى ناتوم ببي ليخون فدجا اسلمنا اتناي دگاو تيما دم نايوش نايوشتاوي <تكبرت> تكبرات زي معشي جن ابحثي ايه عند خير <بحر> اسلام والايمان تتغس <تكبرت> مالتي ومن قوله تعالى قالت العرب ايش امننا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا قال خبا قرسمتيلو امننا يلوم ما قالت رب سبحانه وتعالى لا اي امنكم يلوم <ربي> ولكن <piace> اسلمنا ده <أسلمني> <لم> <مالت> اذي انت يردنا بحثتي الإيمان والإسلام الايمان والاسلام وبين ترجمكم زلون بقى اسلامنا ناي قدماوي ويناي دقاوي تكبارات يخون ترجمه ايمان دمان انت ناي وشتي تكبارات لكن حنت خاب انت تتغس اتخاليتن بعلى مثلا رب سبحانه وتعالى يقول ان الدين عند الله ايش الاسلام دين بملوه الاسلام تروح يكون حتى ايمان اتول احسان اتول ان الدين عند الله الإسلام قبل كل شيء الاسلام تروح يكون منتا اسلمنا بينه تتتقى كل يتقى لي كل دين سلاذه خنه مالتي كمن ومن يبتغي غير الاسلام ايش دينا فلا يقبر منه وهو في الاخره من الخاسرين جزئ انت ترد ان مالتي اسلامي ربي ابزن كلتا ابزن كلتا ازي انت تقيسوان فز رد ان اسلام بينت تتقيسه تشمل الإيمان ايمان توتيا بسلمنا تداقن كلتين بحساب تتقيسن سلمنا نايدماو تكبارات نايدق تكبارات تخون ايمان دم ناوي وشدي تكبارات يخون بازي مخنيات زيد ماني منافقين كاتو مؤمنين تفى اليوم وانا اتكبراتنا تمنى امتى ما تجي نايدغاو اما ناويشت ايمان يللا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك ايش ده رسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين ايش كاذبون اما قدما وينايسلمنا كتهكبر ويماصون يرون سجدوني لهم رسول صلى الله عليه وسلم يصومون يروم لكن نخيقوتولو كفار ابو المسلمين تمثلون كنبرس الاسد اللي كفر لذلك تكفرنوش تقرمو بغداموي وي بدغا وكنتايت بالماطيو زي اتم مسلمين يخاطبوا المال ازي فللي امونغو اسلمنان امونغو ايمانن انت ذا ابحث تتقيسن كلتين اما اسلامنا بين تتغس ايمان اتوتيا واي بين بينات تتغس اسلام اتوتيا كلن دين سلاز خونا ابحث اايا انت مزيان كن ابحث ناس اايا واي حديث نتا خنالو ترغمن ببينو يخونالو اسلامنا حمزا قدمت تغسكو ناي قدماوي و ايمان ايدغاوي التكبارات خا ترغما ايمان دما ناي وشطاوي خون ترغما مالتي ببينن انت تدغفه اب مالتي طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى المرتبة الثانيه الإيمان كابزن ثلاثه مراتب اي بالشيخ بن عثيمين الايمان كالاتي درجه حزات الركاب مالتي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الايمان و... انتهي بالشيخ بن عثيمين الإيمان في اللغة التصديق ايمان بكونك عرب قناعه مالتيو مجرد التصديق مالتي امنت مالتي واذا ماني كتامن كتصدق حقي كتبن ازيا ايمانيا ترجمنا ايمان مالتي اذا كن بكونك عارف مالتيو اما ابو شرع ترينا وفي الشرع اعتقاد بالقلب بلبنا ان وقول باللسان كمون بملحسنا كنزارب وعمل بالجوارح بتكباراتنا دماني باكلاتنا دماني كنسرح كنت بملحسنا نزارب بالبنانه امن تكبارنا دماني كنسرح باكلاتنا كنسرح معناتيو وهو بضع و شعبة معنى البضع ابذى حديث زياده الرسول صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون شعبه قبلنا قل له بضع مالت بكسر الباء من 3 الى 9 طب سلسه قصري كسب شعبه تنزلون يا شباب بضع ولو مالتي بضع و يعني سبعان سلست كسب سبعان كعد تنزلوا اذ يعطي ايمان شعبه كفلتناته مالتي ومعنى الشعبه الجزء من الشيء قفال كب حد نقر شعبا ولو فبقى ايمان شعب الو ويدماني كفلتات الو مالتي فاعلاها يلوم الرسول صلى الله عليه وسلم قول لا اله الا الله تزلعت لا اله الا الله كنبل ازيا قول اللسان الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث إذا تعرفنا إيمان ذهبوا أهل السنه والجماعه بذا حديث زياد تدق فالمالتي اولا لما الرسول صلى الله عليه وسلم فعلاها قول لا اله الا الله له. لا اله الا الله تاء قول اللسان تذكر بالعمل وهنات ودس رب خلق الكون كله ثلاثه نجر غير خلقو لبي ملحس اكلا وزي سلسيان كان الرسول صلى الله عليه وسلم ابذى حديث في تغسون الله وسهر سهر ماني تعريفنا الايمان الإيمان الايمان مالتي بقى الايمان بضع قول لا اله الا الله زي لا اله الا الله كتب زيها تزلاعت كلمة التوحيد كلمه الاخلاص وادناها اماطه الاذى عن الطريق تزتاحت الدماني تتقون الله مالتي زخونه ازي يا قد ازمص كان من قد خطل علو الشخوخون من يخون, يخون. زخونه زغود طرموس يخون كله كان العلو خلنا ازياون من الايمان ازيا حجبل متاي تخون الله زملع عل ازيا بملحسنا ولا باكلاتنا ولا بلبنا بالجوارح احسنت محمد غنيته با ابنائنا حفنا بلا زلنا ما جوارح تتقيسه دحري اخر انتي شريفه نايل ابو قداي مالتي السدماني والحياء شعبه من الايمان لما الرسول صلى الله عليه وسلم حياء نبعلو مسكف كرب نقر مقبارك تسكف ازون ايماني له سلازل الرسول صلى الله عليه وسلم تزلع الزلعه التقيسوا قلنا لا اله الا الله كلمه التوحيد بدحرئه تازي تحت الدمع تقيسوا لنا انت تكون الله يا شباب إماطه الاذى عن الطريق امونجوز ضمان تهر لماثيو يا شباب اما الحنس اباكلات ويساب لببي ابلبي سله زي رسول الله سن سلس ينتقي قولوا لا اله الا الله نما لحست لا اله الا الله كتب قال يا يبارك الله فيكم اماطه الاذى عن الطريق ناى اكلات تغيصوا تاسلسيت دماني نا يلب قداي تقي سوم سودماني حفره تتكبرت بحماق تكبارات سلازي ازيا حديث ازيا تعريفنا ايمان الله يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه ايمان يا شباب كل ما طاع غيرك يوسخ كل ما معصى غيرك انت يخون ربي اطاعتها بتوحيد اب سنن اطاع رب بثبتنا مغنيته رب سبحانه وتعالى انزال واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا قران تتقرئ لهم المؤمنين تاخذ ما لديهم في ايمانهم يوثقوا وايضا بارك الله فيكم ويزداد الذين امنوا ايمانا ثم المؤمنين ايمان كالصخيل رب سبحانه وتعالى زن قلت ايات زيئه قال ايات وان قال احاديث زياده الايمان كم زله يردعنا فبقى ايمان يوسخ يقدل اب زي اخوارج ومعتزله كم فائده خطا سا مالتيو والمرجئه سلسيوم زياتهم اهل السنه والجماعه خالفه المرجئه قولات توم زخفو ثم العلغلو صنبله الزبول غبطهم مرجئه مالته ثم متشددين مرجه انtailهم الايمان مجرد تصديق امنتم بالله تلك اخيل فبقى كل ذا ولا عمل الصالح تزي مؤمن اعمال مسمى الايمان لكن اعمالها بايمانكم تاتوا رب سبحانه وتعالى انتايلوا وما كان الله ليضيع ايش ايمانكم ايمانكم زبلا زلول بزي الصلاه ربسي معستي تبوز قبركم مو خطفالكم كوينو وينو زعازيا زع سبب النزول نتا ترينا مالتيو النابيت المقدس صدني رم صحابه بدحريو كن الرسول صلى الله عليه وسلم يهود نابوا عند اسغلو خلص يهود ما يفحخرون رم نابا نندقو يسكم تجبروا زلهم تسجدوا لله يقولون يا رب في النهايه نا المسجد الحرام رب سبحانه وتعالى قبل غير وامالتي مسكره قالش قال قل ختم صحابه تسمعوهم تمكن ينازنوا بروا قبل خيط قياره كلها تسجدوا ينابروا صلاتهم رب تقبلوا دعونهم ثم يموتوا رب تقبلوا ان بيت المقدس تسجدوا ينابروا بس بال اذا وما كان الله ليضيع ايش ايمانكم هنا بمعنى صلاتكم رب سبحانه وتعالى صلاتكم اي ضيعوني اي يفرسون رب سبحانه وتعالى ان الصلاه انتهى هيبوا ايمان يروى لذلك معنى الصلاه كطن تكبار رب خاشم انتهى هيبوا ايمان يروى لذلك تكبارات اعمال اب ايمان اتوات مخانه قد زين والخوارج ايمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص فيم ذنب انتبه قال الخبتي اعمالنا إيمان كفرت ان فبقى بكبائر الذنوب يكفرون الخوارج والمعتزله قلت يا ام والاعاذ بالله انتهي لهم اولا خوارج نسائلوا كبائر الذنوب كفر لهم مالك وكبائر الذنوب كفر كم زي كن كم زي كنا زوح عدي الله مالتي ربنا شرك ده زي يقفر امر من كبائر الذنوب يقفر لمن يشاء نز دليل لهم لا كبائر الذنوب زغبره ايمان حن هذا يقول قال ابو تخيد وخيدتي ايمان كله بغمزين انداي مسلمين كفروا خوارج مالتي ابى اخيره أخي يا خوارج قلناو خالد مخلد في النار ولو خلو كيدو كبائر الذنوب كاب غبره خمرته تساتيو واعبد بالله بزيناه توجوه وزخون كبائر الذنوب تغيرو ازي كفيري طيب ابى اخيره أخي فهو خالد مخلد في النار نذر علم اب النار قمته ازي هم خوارج اه كانوا معتزلا انتام قبل ابز الدنيازي منزله بين منزلتين دول ما تزيله لا نقول مؤمن ولا كافر انت اذاي اما كوخلت تطول لا كافر يكون ولا مؤمن وسط انت حكمها ابوه توقف قرمال يعني مؤمن دي يكونن دول كافي طيب كافر دي لا كافر يغنبلون عين خذ اذاي ذا منزله بين منزلتين اما كوفرن وفي الاخر خالد مخلد في النار اخوي لما نسوا ان الخوارج ابن أب له وافقوا المعتزله لذلك الوعيديه باللوم اهل السنه يعني توعدون بالنار بالخلود بالنار بالكبائر بعبي تذنبات نذر ال ما بجننمكم امتي اما مرجه ولا معصيه لا يضر لا تضر معصيه مع الايمان ايمان ذلك معصيه تفرق لا تضرق. شوفوا سبحان الله بين المرجئه من جهه والخوارج والمعتزله من جهه وتوسط اهل السنه والجماعه هو فاسق بكبيرته مؤمن بايمانه اصل الايمان له بتزغورو دن نفسقي زخير الله ايمانه قد لاله لكن الخوارج والمعتزله امنغو الى الملوماتي وخوارج كفروا معتزله امنغو ايمانا امنغو كفرن الله الى اما لا يضر لهم ولو معسيا غيره لا يضر ولكن اهل السنه والجماعه يزيد بالطاعه لهم وينقص بالمعصيه بارك الله فيك بضرزي الشيخ بن عثيمين تايل اي ازاله الاذى وهو ما يؤذي الماره من احجار واشواك كل زغرد الزبل خمن قدي ا امنيخون ويون اشخ يقن <تصفيق> كتلعو زيخه بت ايماني ونفايات وقمامه وماله رائحه كريهه ونحو ذلك كل ونج وحف زبل ويدماني حماق قنا من الايمان بالشيخ بن عثيمين رحمه الله نذا حديث كشرحه له كذلك لما الرسول صلى الله عليه وسلم والحياء شعبه من الايمان الحياء صفه انفعاليه تحدث عند الخجل وتحجز المرأة عن فعل ما يخالف المروءه اذا حيا انت تعرف نتا حدث يا اخي استحي تلك وي حاقبرت تلك انت از حازا تركم اذا بغى حيا مجلتيا ناي تكبرت معسيا نفلتها زحازئه ابيزه حفرة ماشي حدا سب انت داخل بحمار نقرزحنو خو يقولو يا حفر كوينو اب ساعه تزن تايلو لو بارك الله فيكم حياء والح... والحياء شعبه من الايمان و حدا صحابي ن حدا صحابي اندام خورو كله الرسول صلى الله عليه وسلم قال له دعه فان الحياء من الايمان زحيازي من الايمان سلازونه صبر ربي يهب له حياء مالتي منى تزي حياء ازي انت يا ابن عثيمين تحجز المرء عن فعل ما يخالف المروءه ازا سكب ازا حفر نجر ازا حازي كابو خلكلكا يخ حسب حاته تليو ولله الحمد كفو نجر اذا لم تستحي فاصنع ما شئت ازي من كلام النبوة الاولى قدمت انبياء 50 مليون إن مما أدرك الناس من كلام النبوه الأولى اتم قدمت انبياء ززاربوز نبرماتي ززارس بحياها و... لله الحمد ابخيره رغوماتي حازي بلغ اب حمانغر ابكم نسون ككبر اي شكروني مالتيو حيا سلازين مالتيو ربي حيا هبن والجمع بين تضمنه كلام المؤلف رحمه الله من ال... من ان الايمان بضع و70 شعبة وان الايمان اركانه سته ابتا المصنف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب تايز بذله الايمان بضع و70 شعبة ذا حديث تغسوه ابتا ان امور الدين مستغثد ماني الايمان له اركانه سته اركان الايمان كنا كن يقولوا سته ابزيها سبعا نقسم 7 3 نزول نقسم 7 7 ايوه ابتعد ما سيت تايلو كمي جرنازي زيان؟ قلت اقطرزينك بقى الشيخ من عثيمين انتي بلال له مالتي نقول ان الايمان الذي هو العقيده اصوله سته اا اصل الايمان مسره اساسنا ايمان كندير مالتي شدشت وهي المذكوره في حديث جبريل عليه الصلاه والسلام عندما سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره زين شد شد ماني جبريل عليه الصلاه والسلام نرغبا مالتي أن تؤمن بالله بربي اتامل وملائكته كمون بملائكه اتامل وكتبه ربي كتب كم زوره د خبسماي كتامن ورسله بخلم رسلات بمعنى الاخات كتامن واليوم الاخر صباح نجو يوم الاخر كم زلو زل كتامن وتؤمن بالقدر خيره وشره كل زقاتم نغر دماغ رب بمخانو صبو يكون شرخ صبو كل خبربي مخانو مالتي واما الايمان الذي يشمل الأعمال وانواع اعمال وأنواع فهو بضع وسبعون شعبة اما تيمان بتقلاله عند حريناي مالتي سبع كن دينه خون سبع سلسلتن حساب سبع شعد تنزلوا فراد دين اجي تا فللي كابزن شديشه كانفرات له مالتي شديش داركان لي ما واضح كابود كمفرالو مالتي لذلك اذا تقول لا اله الا الله جزء انتم من بالله خبايه مالتي رب ذاامن لا اله الا الله بالمالتي توحيدي حز بازن سبعن كندهي خونا ايمان زي اتن قنفراتين اتن اساس اصلكن كندهي خنالو شباب شدشت خنالو مالتي في قوله وما كان الله ليضيع ايمانكم لذلك رب سبحانه وتعالى يلو الشيخ بن عثيمين نصلات كمان ايماني لو شمهبوه قال اخا قنفرنا ايمان سرز خنا تذا صلاه اما صلات كم زلو مؤمن اذا بعقيده اذا صلات بهاي اللن زبل اذا كفري صلات يلن لخر امينو كفر بالكتاب والسنه والاجماع مال اما صلات نبعلى كيمان مخانه رب سبحانه وتعالى بذا ايات تغي وما كان الله ليضيع ايمانكم ابسوره البقره ان رغبه 143 قال المفسرون يعني صلاتكم رب سبحانه وتعالى اتصلاتكم عيد فالكم يونيو صلاتكم الى بيت المقدس نا بيت المقدس تسجدون لنا بركم رب عيد فؤنيلو لانه الصحابه كانوا قبل ان يؤمروا بالتوجه الى الكعبه يصلون الى بيت المقدس السال صحابه قدما حج نا بيت المقدس يسجدون يروم ده حراي نا الكعبه يسجدوا لازم تنبيت المقدس نسجدوه كم زي تصف ربي اا ايا يذكروا كم اون في نفس الوقت رب سبحانه وتعالى اذا صلاه زي انتي زبلشم يبوا شباب زبل زبلشم يبوا اكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا هذا وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته